بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> إن <إننا> فتحنا لك فتح مبين من <ليار> وَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم يَوْمَ فُرْقَانٍ لَّا بُرْزَاقٍ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ الذِّكْرَ فِي قُلُوبِ لي الذاد مع ولله جنوب God. وكان ذلك د الله فوزا ما والمشركين وَالْمُشْرِكَاتِ الظنين بالله ظن على What's up? Să vă mulțumim hakim. ana nam sayaqulu lan kalmukhallafuna min al يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن لك هل كان الله بما تملون بل ظننتم أن لن ينقلب الركب Să vă mulțumim pentru vizionare, și vă mulțumim pentru AMALAN YU'MINU MINALLAHI WASUDI الله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء. قول الموقفونَ إذاذا قلَ قتُوب إلى مظ As كل المخلفين من الأعراف تذعن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أول بس فَإِنْ تُطِيعُوا يُتْكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن كَمَا تَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ أعذبكم عذاباً أليماً ليس على الآماء Or. ومن يتولى يعلم and Come مَغَانِمَ كَانَتْ سِيرَتَيَا خُذُوهُنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما وَعَذَكُمُ اللَّهُ مَغَارِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَأَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ نَوَدِيعُ عَلَ نُصِيعُ إِنَّ قَدْ خَلَقَ مِنْ قَبْل وَلَن تجد لسنة الله تبذيلاً صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشر شجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل سَكِينَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ومغاني مكثيرا تيا خذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَخُوضُونَهَا فَعَدَّلَكُمُ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ كم فأيدًا النسيًا Uh كفروا لوله الأدري تَمَّ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَفْضَ دُكُم مَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَامِي وَلَا You no, the hidden! على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل and cards and قال لي ما لم تعلم فجال من دون ذلك ف محمد رسول الله والذين على الكفار T as thou art.